Mm-hmm. وَلَقَدَ لَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَأَرْهِمْ مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبْرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ I can be. Thank <laughs> you. جدي انا اليوم دي فمك تعبانني هو ما كبيره <تصفيق> <تصفيق> So abhi ai Amen.